111. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرض إليه من حفل الوريد 112. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 118. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 110. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد 112. وجاءت 117. كل نفس معها سائق وشهيد 118. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تغلق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 ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ